وَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَآخَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَرَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَذُوا مُوسَى فَقضَى عَلَيْهِ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 إنِهُ غُوَ اللافُور الرحيِيم قَالَ رَبِّ بِمَا أنعمت علي فلن أكون ظهيرا أَن عَمتَ عَلََ فَلًَا أَكَُ ظَهيرَ للِمُجرمين فَأَصحَ فِي المَذينَةِ خَاائِ فََتَ قَبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هَوَّدَهُ لَهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى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 سَن بِالامْسِ ان تُريد الا ان تكون في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء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 قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مذين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَّدْرِيٌّ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِم مَّمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا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 قيل لما انزلت الي مني خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجرا ما سقيت لنا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 قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك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 قُلْ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّهُمَا أَجَلُّ قَدْ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وكيل